فإن كذبوا كف قُرْبُكُمْ ذُرَحَمَتٍ واسعةٍ ولا يرد بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ تَيْقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا بَأْسٌ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 تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرطون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءُكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَقٌّ وَمَا هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا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 تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقتلوا أولادكم من إملاق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 ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون